والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أ ل ا تطغوا في ا م ي ز ا ن و أ ق ي م ا ل و ز ن بالقسط ولا ت خ س ر الميزان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يخرج منهما ا ل ل ع ل ؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آلاء وله الجوار المنسى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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ي س أ ل ه من في السماوات والارض كل يوم هو في شان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا أ ن تنفذوا من اقطار السماوات و ا ل أ ر ض فانفذوا لا تنفذون إ ل ا ب س ل ق ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يرسل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا أ ي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة ف ََ ي و ْ م َ اللَّهِ ئ ِ ذ ي ُ س َ ل و ع ََ ن ن ْْ ب ِ ه ِ إِنْسٌ و ا ل ن ف َ ب ل س ي ِّ ل َ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ا ء ِ ي ُ ع ْ ر َ ف ُ ا ل ْْ م م ُُ ج ر ِ و ن َ ب ِ س ِ ي م َ ا ه ُ م ْ ف َ ي ه م ب س و ع ه ا ل ن ا ب ا ن هذه ج ه ن م ا ل ت ي يكذب ب ه ا ا ل م ج ر ب و يطوفون ن ن ي ه ا وبين ح م ي م ه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 يطوفون بينها وبين حميم آ ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء 「私は私の手を借りている」 「ふぉ」「ف ぉ」「ふぉ po」「ふぉ」「ふぉ」「ふぉ」 موسوعه النابلسي ت ي ن د ن ف للعلوم الاسلاميه م م إن سن 「私の名前は何でないの名前はいんで شركه م ا تكذبان الهدى إ إلا ح س ا ن شركه د ع أ ي ه غير ربحيه ك م ذات ب ن مضمون ه م ا ج ن ت م ا ن ي 「不思議な人はありません」 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان حور م ق ص و ر ة في الخيام ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان لم يطمثهن إ ن س ن موسوعه ا ل م ا ت ك ذ ب ا ن م ت ك ئ ي ن ع ل ى رفرف خضر و ع ب ق ر ل ح س ا ن فبأي آ ل ا س ل ا تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م